أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم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 وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدل على أهل بيتي يكفلونه على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناسحون فرددناه إلى أمه كتقرعينها ولا تحزن علم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوأتينه حكم وعلمه كذالك نازل المحسنين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 قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقوص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إلي لك من الناصحين فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن بيدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا السأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عيدك وما أريد أن أشق ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك يوم الأجلين قويت فلا أعدوا نعلي. والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسم جانب الطور نار. قال لأهلهم كثوا إني آنست نار لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تستغلون. فلما هنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمن أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فخافوا أن يقتلون وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فارسا معي يريد أي أن يصدقني إني يخاف يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عيده وما تكون وله عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا همًا ولبطن فجعل لي صرحًا لعلي فجعل لي صرحًا لعلي أطلي إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم لينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وألناهم أيمة يدعون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 وما كنت بجانب الغربي إذ إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم ماياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بمن قدمت إليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوت مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فعلم أنما يتبعون أهوار اهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ قَوْلَ الْعَلَمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قبله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 ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهما آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعاقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوين أغوينهم كما غوينا تبرأنا إليك كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعاميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب من وعملوا صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ورأوا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَّا يشكون وربك يعلم ما تكِن صدورهم وَمَا يُعْلِنُونَ وهو الله لا إله إلا هو الحمد في الأولى والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله لكم الليل سر مدن إلى يوم القيامة من غير الله أتئكم بالضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله لكم إلى يوم من الله غير الله أتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتو من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول إن شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى ومن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كنت تَرْجُو أَن يُؤْمِنَ الْقَائِلُونَ كِتَابٌ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّاهِرًا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجها له الحكم وإليه ترجعون